ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمنعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو Altyazı M.K.